لقد من بل أحياء عند ربهم يرزقون فإنه لما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا, ألا خل I'm <laughs>